بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا مثل هذه المجالس الطيبة في مثل هذه الأمكنة المباركة التي تؤتي ثمارها للمسلمين أجمعين فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا العلم النافع حبب لنا الخير ومن العلوم التي هيئت لنا في هذه الأمكنة وفي مثل هذه الدار المباركة هذا العلم العظيم الذي يحتاج إليه طلاب العلم ولا يستغلون عنه أبدا فلذلك تجد طلاب العلم يحرصون عليه جدا لأن به يحصل قوام اللسان واستقامة اللسان وبه كذلك أيضا يحصل شيء من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضاً كلام العلماء فإن الذي يعتني باللغة العربية تجد عنده فهما ثاقبا لكلام أهل العلم وتجده أيضاً كذلك يربط المعاني لأن الكلام ربما يكون فيه التقديم والتأخير فلا ينتبه له إلا من آتاه الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا الخير وهو علم اللغة واعني به علما أن فلذلك الذي نتنصح به ونتواصى به أخواني في الله أننا نعتني بهذا الفن ونعطيه حق لهم ولا نيأس لا نيأس فالشخص إذا لم يفهم المرأة الأولى يعيد فإنهم يذكرون عن الإمام الكساء رحمه الله تعالى وهو من نائمة غراء وكذلك من أئمة النحو وفقو فيه المذهب أنه تعلم النحو المرة الأولى وفشل في هذا الفن ولم يستفد منه ثم حاول المرة الثانية والثالثة حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه فاليأس في الله هو من أبواب الشيطان وهي الأمور التي يفتحها وهم الأمور التي يفتحها الشيطان عن الإنسان ويدخل عليه منها وأنك ما فهمت وأنت ما تصلح لهذا العلم اذهب وانظر علما آخر غير هذا العلم هذا غير صحيح هذا العلم لا بد منه أن الشخص يعتني به خصوصا طلاب العلم الكلام موجه لإخواننا الحاضرين الذين هم يهيئون أنفسهم لأن يكونوا طلاب علم مستفيدين مبرزين ينبع الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام والمسلمين فإن النحو من الأمور التي يحتاج إليها الطالب فلا تجد عالما من العلماء المسلمين إلا هو يعتني بهذه باللغة العربية يعني يعتني باللغة العربية لأنها مفتاح العلوم كما يقول العلماء رحمه الله تعالى وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يكرر هذا النصح الذي تسمعون منه شيئا الآن أعني لطلابه أن يعتنوا باللغة العرمية وكان يحب المستفيدين في هذا الفن يعني اللغة العرمية يحبهم جدا فهو يقول أصحابي النحا يكرر هذا أنا أصحابي النحا ويا أبناء إن كانت لي نصيحة متقبل عندكم فاعتنوا باللغة العربية اعتنوا بالنحو فكان يكرر ذلك وهذا طبعا بعد العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما الغاية العظمة التي بهما يتوصل الشخص إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ولكن هذه علوم آلة علوم يفهم بها الشخص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هما الغاية فإذا كان هذا غاية يتوصل بها وإذا كان هذا وسيلة يتوصل بها إلى غاية عظيمة فهو جدير وحري بالعناية به فننصح إخواننا السامعين أن يعتنوا باللغة العربية فإنها والله مفيدة جدا مفيدة وطالب عند طالب علم يا أخوان ما عنده شيء من النحو وربما يكون مهزلة إذا تكلم ربما يضحك منه تجد الناس ربما يضحكون منه إذا تكلم من حضر من من يفهم العلم من طلاب العلم أو من العلماء إذا تكلم أمامهم وربما لا كلامه لكلامه ولا وليستمعون له إذا رأوا منه كثرة اللحن في كلامه وأما الطالب المتمكن وخصوصا يا أخواني الحزبيين يتربصون بنا والمبتدعة كذلك يتربصون بنا إذا وجدوا خللا في هذا الباب ربما دخلوا على المتكلم منه وربما ربما يسرد الآيات والأحديث ويلنب الموضوع الذي أراد الكلام فيه سواء كان الكلام في التوحيد أو الكلام في الحفة على السنة أو غيرها من مواضيع. العظيم التي يحتاج ليها المسلمون لكن يحصل في لسانه خلل فيتربص به عدوه ويتربص به المتربصون الشامتون، فتجد ربما يقوم بعده ويعقب على ما حصل من خلل في كلامه فلا نفتح أبوابا لأعدائنا ونحن الحمد لله نستطيع أن نتلقى هذه العلوم ونجد من إخواننا من يدرسنا فالتفريض إفقار في الله إنما هو من جهتنا فقط وإلا هذه الدار مليئة بالفنون ومليئة بالخير وإلا ما يحصل التقصير من الطالب تجده الذي يقصر وإلا فنون اللغة موجودة والنص طنح موجود والأصول أصول الفقه كذلك موجودة موجودة والدراسة المعتقد الصافي الصحيح كذلك تجد مبرزين فيه وغير ذلك من فنون العلم الحمد لله عند أهل السنة وغنية ذاتية لا نحتاج إلى أن نتلقى العلوم عند الحزبيين ولا عند المتدع الضالين ففي إخواننا الحمد لله جعل الله بركة عظيمة فعنده في المعتقد الخير كثير في الإلمان بمسائل العقيدة ودراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميديه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم ودرّاسة كتب المعتقد أيضا كذلك في التوحيد كتب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من كتب أهل العلم النافع الشريعة الأجرني الإبان الوطه، والكتب كثيرة في هذا الباب، وكذلك بجانب جانب أصول الفقه تجد من إخوان المبرزين الذين يفيدون إخوانهم، وأيضا في علم الحديث وهذه الدار مؤسسة. أو أسست على ذلك أي على علم الحديث وهي دار حديث تجد أيضا عناية فائقة من إخواننا في هذا الجانب وتجد الكثير من إخواننا مبرزين في هذا الفن أعني علم الحديث وكذلك هذا العلم الشريف وهو علم اللغة العربية أعني به النحو وهو من العلوم العظيمة التي أيضا وجدت في هذه الدار عناية بالغة من إخواننا وكذلك أيضا أخرجت هذه الدار المبرزين في هذا الفن المبرزين في هذا الفن فمنهم من ثبت على هذا الخير ونفع الله به ومنهم من امتسخ وصار حزبيا قليلا نفع والعياذ بالله في إخوان الشخص لا يتعلم لأجل أنه يقال يتعلم لأجل أن يستفيد ويفيد المسلمين، فالمسلمون في حاجة إلى أهل السنة في حاجة وينتظرون ثمار هذه الدار وينتظرون كذلك الخريجين والمتخرجين من هذه الدار المباركة فلا نكون عند سوء ظن بل نكون عند حسن ظن المسلمين. بنا فإنهم ينظرون إلينا ويحتاجون إلينا، فلا نكن إخوان في الله آلة يلعب بنا الحزبيون ويلعب بنا أعداء هذه الدعوة نستفيد بهذه الدار، ويبرز أحدنا في فنون كثيرة ويبرز كذلك في علوم في علوم شتى، ثم بعد ذلك كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله نحن نصمم. وغيرنا يأخذ بعد ذلك هذه أو هذا الشيء الذي قد تعبنا فيه وهذه الثمر التي قد تعبنا فيها فيأخذها غيرنا جاهزة كذلك الشيخ يحيى أيضا يكرر ذلك فالذي يريد أن ينتفع به الناس يثبت على الخير يثبت على هذا الخير حتى ينفع وينتفع أيضا هو والذي يريد أن يمتسخوا العياده بالله وأنتم ترون الواقع وتشاهدون الذين كانوا على خير في هذه الدار ويدرسون ويفيدون ويستفيدون ثم التحقوا بهذه البدع والعياد بالله وعنداء طلاب العلم الحزبية فأصابت مقاتلهم وحصل عليهم شر عظيم جدا ولم يستفيدهم من علومهم ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا غيرهم من تلك العلوم التي استفادوا في هذه الدار فتجدهم من مكان إلى مكان إن وجد له في ذهب إلى السعودية ومكث هناك وضاع والعياذ بالله بعد أن كان شيخا مبرزا مفيدا مستفيدا صار ضائعا والعياذ بالله يتنقل من مكان إلى مكان فهذه نصيحة إخواني في الله نصيحة أننا نثبت عن هذا الخير ونصى الله مثبتنا والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فتعرف الجميل لأهله وتعرف المعروف لأهله إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوه فهكذا يكون الإنسان شاكرا لربه سبحانه وتعالى ثم شاكرا لمعلميه ولمن استفاد منهم ثم شاكرا لهذه الدار العظيمة ولهذا الخير الذي تحصل عليه وأما الكتاب الذي بين يدي فهو هذا المثل العظيم الذي لا تجد سالثا للنحو أو مبتغيا النحو إلا ويبدأ به وهو متن الآجرومية لمحمد ابن, ابن محمد ابن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى المشهور بابن أو آجر أو ابن آج ابن آجروم بضم الجيم بابن آجروم وبعضهم يفتحها الأمر سهل الهلالي ذات فهذا المتن العظيم اخواني في الله من المتون النافعه من المتون النافعة فأنصح إخواني أن يحفظوه يعتنوا بحفظه وبدراسته فهو مفتاح لهذا الفن العظيم فلا يتكاد تجد أحدا يبرز بالنحو إلا ويقول بدأت بهذا المتن متن الأجرومية استفدت منه اعتنيت به وقرأت بعض شروحاته فهذا المتن يقول عنه المكود رحمه الله تعالى وإن من أجل ما وضع فيه أي في النحو من المقدمات المختصرة واللمع المتميزة مقدمة الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ المحقق المجود فريد دهره ونخبة أهل عصره أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود صنهاجي إلى آخر كلامه فهو كما قال رحمه الله فهو المقدمات والمختصرات واللمع المتميزة فهو كتاب نافع جدا، فلذلك كثر شراحه واعتن به النحاة جدا، فله ما يبلغ على نحو ثلاثين شرحا، وكلهن شروح مفيدة بين مختصر وبين كذلك أيضا، من يبسط الشرح فيه في هذا الفن أو في هذا المتن، وبين ناظم لهذا المتن ومن أحسن المنظومات فيه منظومة الإمام العمريتي رحمه الله تعالى، فنظمه جميل. للآجرومية وأما شروحه فكما سمعت آلفا كثيرة ومن أحسنها شرح الأزهري خالد الأزهري رحمه الله تعالوا وكذلك شرح الفاكهي رحمه الله تعالوا من المختصرات في هذا العصر شرح الشيخ محمد الدين فهو شرح جميل جدا وكذلك شرح أخينا أبي أنس مالك المهدري فهو من الشروح مفيدة مفيدة جدا من الشروح المفيدة والسهل أيضا على الطالب فننصح بقراءته والاستفادة منه مع شرحنا هذا نحن سنشرح وإن شاء الله الإخوة راجعون في مثل هذه الشروحات كشرح أخين مالك حفظ الله تعالى قال المصنف ندخل إن شاء الله في المقصود عن هذه المقدمة وكذلك أيضا مما يضاف إلى هذه المقدمة أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره وأن يعرف هذا الفن قبل الشروع فيه يعرف حده يعرف ثمرته يعرف كذلك أيضاً مماذا يؤخذ هذا الفن ويعرف أيضاً كذلك حكم الشارع فيه يعرف فضله يعرف نسبته ويعرف الواضع من هو الذي وضع هذا الفن فلا بد لكل من أراد أن يشرع في فن من الفنون أن يتصور هذا الفن وأن يعرف هذا الفن قبل الشروع فيه ليكون على بصيرة فيه ويحصل هذا التصور بمعرفة المبادئ العشرة المعلومة المشهورة التي نظمها بعضهم في قوله إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة الواضع والاسم الاستمداد وحكم الشارعي مسائل والبعض من البعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرافة فهذه مبادئ كل فن وهي عشرة الأمر الأول أن يعرف حده ما هو حد هذا الفن ونحن كما تعلمون في فن النحو فينبغي أن نعرف حد هذا الفن ما هو حده ما هو تعريفه؟ فيعرفه النحاء وأهل اللغة بأنه القواعد يعرفه أو بأنه القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب. هذا هو حد هذا الفن. علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات. هذا حد النحو أي من حيث البناء ومن حيث الإعراب فالقواعد مثل الفاعل مرفوع هذه قاعدة تعرف بها حال الآخر كيف يكون وكذلك المبتدى مرفوع هذه قاعدة تعرف بها حال آخر الكلمة كيف يكون الخبر مرفوع المفعول منصوب الحال منصوب التمييز منصوب المضاف إليه مجرور فهذه قواعد تعرفها عن طريق هذا العلم عن طريق هذا العلم، وكذلك أيضا من القاعد التي تعرفها أن الكلمة المعربة هي التي تتأثر آخرها بسبب العوامل الداخلية عليها، فهذه قاعدة أن الكلمة المعربة هي التي تتأثر آخرها بالعوامل الداخلية عليها، والكلمة المبنية عكس ذلك لا تتأثر آخرها بسبب أيش العوامل بل تلزم حالة واحدة. وهذا كله تعرف عن طريق هذا الفن العظيم عن طريق هذا الفن الذي نحتاج إليه فهذا حده من حيث الاصلاح علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث البناء وكذلك أيضا الإعراب وأما معنى النحو في اللغة فله معان كثيرة النحو في النغة له معان كثيرة منها القصد نحوت نحو دار زيد أو نحوت دار زيد نحوت دار زيد أي قصدت دار زيد فهذا معنى من معانيه ومنها أيضا كذلك الشبه والمثل زيد نحو عمر زيد نحو عمر أي مثل عمر شبه عمر ومنها القسم أيضا يطلق عليه أيضا يقال القسم أي نحو بمعنى القسم ومن ذلك قول القائل نحوت مالي بين أولادي نحوت مالي بين أولادي أي قسمت مالي بين أولادي طيب ومنها أيضا القرب دار زيد نحو دار عمر أي قريبة من دار عمر وبقي أيضا معاني كثيرة لكن هذه هي المشهورة القصد وكذلك أيضا يأتي بمعنى الشبه والمثل القصد مثاله دار نحوت دار زيد أي قصدته دار زيد وكذلك الشبه زيد نحو عمر ومنها أيضا الجهة, منها أيضا الجهة سرت نحو دارك أي جهة دارك سرت نحو دارك أي جهة دارك ومنها أيضا كذلك من ينكفره المقدار هو مشهور عندي نحو ألف ريال عندي نحو ألف ريال أي مقدار ألف ريال وهذا مشهور ومنها ما سمعت القسم نحوت مالي بين أولادي أي قسمته بينهم معان أخرى فهذا المبدأ الأول الذي ينبغي للشخص أن يعرفه وهو الحد فحده بالاصطلاح ما سمعته وفي النغة له معان مختلفة كما ذكره وقال أيضا الحد والموضوع لا بد أن تعرف موضوع هذا الفن ما هو موضوع فن النحو فموضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها هذا هو موضوع علم النحو الكلمات يخوض في هذا الشيء في الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها إعرابا وبناءا فهذا هو موضوع هذا الفن الجميل الخوف في الكلمات التي ذكرت فهو يبحث عن حوالها وأما بالنسبة لثمرته والمقصود بالثمر أي الفائدة فثمرته عظيمة جدا منها التحرز عن الخطأ في اللسان هذه ثمر جميلة التحرز عن الخطأ في اللسان والمقصود بالثمر الفائدة ومنها أيضا فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه هذه ثمرة جيدة أيضا وأما فضله فهو يفوق كثير من العلوم فله فضل عظيم وهو يفوق كثير من علوم اللغة وهو أفضل علوم اللغة أفضل علوم اللغة النحو علوم اللغة كثيرة جدا هذا علما. أفضلها هذا العلم فهذا فضله فهو قاله لكثير من العلوم العربية وغيرها وغير العلوم العربية أيضا كذلك يفوقها علم النحو هذا بالنسبة للفضل وأما نسبته فهو ينسب إلى علوم اللغة علم من علوم اللغة النحو علم من علوم اللغة هذا معنى نسبته إنما باد كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمارة وفضله ونسبة والنسبة مقصود بها من أي علوم هذا الفن فهو من علومش اللغة العربية. وأما الواضع فاشتهر عند الناس أن واضع هذا الفن هو أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي بآمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه واسمه ظالم ابن عمر اسم هذا الواضع للنحو فواضع النحو هو أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي واسمه ظالم ابن عمر والذي أمره بهذا وضع علم النحو فيما اشتهر في الكتب أنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والسبب في وضعه أن هذا الرجل اللغوي أعني أبا الأسود الدين رحمه الله فيما يذكرونه أنه سمع ابنته تقول له وقد نظرت إلى السماء ما أحسن السماء ما أحسن السماء, ما أحسن السماء فقال لها نجومها لأنه عربي يفهم ميش المقصود فقالت يا أبتي لا أريد هذا وإنما أريد أن أتعجب من جمال هذه السماء ومن حسنها فقال لها يا أبنية افتحي فاك ما أحسن السماء ما أحسن السماء وأما الصيغة التي أتت بها هي الصيغة استفهام فلذلك أجابها ما أحسن السماء قال لها نجومها أحسن ما فيها هذه النجوم الجميل المضيئة لها فقالت ما أريد هذا وإنما أريد التعجب فقالوا لما أحسن السماء بفتح أحسن وكذلك أيضا همزة السماء فهذا علم عظيم جدا يحتاج عليه شخص للتفريق بين هذه الحركات العرابية التي ينبني عليها المعنى طيب فهذا بالنسبة لي واضعه والسبب وضعه واما بالنسبه لاسمه لانه يقول واسمه اما بالنسبه لاسمه اسمه ايش مشهور عند الناس علم النحو هذا اسمه علمه النحو يقال له ايضا علم اللغه يطلقون العام ويريدون به الخاص وقال انه علم اللغه ولكن اسمه الخاص علم النحو ويطلق يقال علم اللغه واما الاستمداد فالمقصود به القواعد المقصود بالاستمداد أي قواعده لأن يقولوا الاسم والاستمداد أو الاسم الاستمداد حكم شارعي فبالنسبة إلى فالمقصود بها القواعد أي قواعد هذا الفن طيب فقواعده معروفة كقولهم لا الاستمداد معذرا الاستمداد المقصود من أي شيء استمد هذا العلم فهو استمد من اللغة العربية استمد من اللغة العربية. هذا هو المقصود استمد من كلام العرب هذا المقصود بالاستمداد فاستمداد هذا الفن من كلام العرب هذا معلوم طيب والاستمداد هو الاستخراج يقولون استمداد أي استنباط أي استخراج فاستمداد هو مما ذكره وأما حكم الشارع فحكم الشارع فيه أنه فرض من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ولكن طالب العلم ينبغي أن يعتني به وربما كان واجبا في حقه وربما كان واجبا في حقه ولسيماً إذا أراد أن يخوض في التفسير وأن يؤلف التفسير وأن يتكلم في التفسير فإن التفسير ينبني على اللغة العربية وعلى معرفة اللغة العربية من الأمور التي يحتاج إليها اللغة العربية فلا يكون ثم مفسرا إلا وهو عنده إلمام باللغة العربية. أي لا يوجد مفسر لو عنده إلمان باللغة العربية أما مفسر من غير علم ودراية باللغة العربية ربما يخبط ربما يخبط ويركب كما يقال متى عمياء ويخبط قبط عشواء فلا بد من ذلك فإن كان طالب علم وأراد أن يخوض في التفسير أو في علوم تترتب على اللغة العربية فربما كان في حقه فارضعين ربما كان في حقه فارضعين وإلى الأصل في حكمه أنه واجب وجوبا كفائيا إن قام به البعض سقط عن الآخرين أو عن الآخرين وأما مسائله فهي معلومة المقصود بالمسائل القواعد التي يبحث فيها مثل الفاعل مرفوع المفعول منصوب الموتن مرفوع هذه مسائل علم النحو هذه قواعده المقصود مسائله أي قواعده وقواعد الباحث الذي يبحث فيها علم النحو هي المشهورة الفاعل مرفوع المفعول منصوب الحال منصوب إلى آخر ذلك المضاف إليه مجرور فهذه مسائل العلم النحو التي يبحث فيها طيب هذا هو حاصل ما ذكره من هذا الأمر المهم في لمن أراد أن يقود في فن من الفنون أن يتصوره وأن يعرفه قبل الشروع فيه ليكون على بصيرة فيه وتصوره يكون بأيش تصور هذا الفن يكون بأي شيء، بمعرفة المبادئ العشرة من حفظها إن مبادئ كل فن عشرة الحد الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارعي مسائل والبعض والبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرفان أحسنته نارك الله فيك فما هو حد النحو حتى نخرج نرجع إلى هذه المبادل العشرة فما هو حد النحو علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية لعراباً وبناء فتعرف القواعد المعلومة الفاعل المرفوع المفعول منصوبة هذه قواعد تتأثى من هذا الفن طيب الحد هو الموضوع ما هو موضوعه نعم أنه يبحث في الكلمات العربية هذا هو موضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها إعراب وبناء طيب فما هي ثمرته هذا العلم ما هي ثمرة ليش ندرس هذا العلم نحن هكذا نجتمع فقط أم لو ثمرة نعم التحرز عن الخطأ في اللسان وفهم كلام رب العالمين وكلام رسوله وكذلك كلام العلماء كلام العلماء حسنته طيب وفضله ها عند من نعم يفوق كثيرا من العلوم بل هو أفضل علوم اللغة العربية حسنته ونسبته إلى أي العلوم ينسب نعم علم النحو نسبته يقصي نسبته ينسب إلى علوم اللغة العربية أحسنتها طيب والواضع من وضع هذا الفن أبو الأسود الديني ما اسمه ظالم بن عمر من أمره فيما اشتهره بوضع علم النحو علي بن أبطال ما سبب ذلك آية بسحر أي الله بأسحاب <تصفيق> نعم فضل بارك الله فيه. نعم أن ابنته نظرت إلى السماء فقالت ما أحسن السماء فقال نجومها ولم ترد الاستفهام وإنما أرادت التعجب فبين لها أصوأ في المقال طيب والاسم ما اسم هذا العلم الذي ندرسه علم النحو ويقال علم اللغة من إطلاق العام وإرادة الخاص لشرفه أحسنته الاستمداد من ماذا يستمد هذا العلم من كلام العرب أحسنته استمد من كلام العرب طيب حكم الشارع الشارع اسم من اسماء الله ام ام ام لباسات الجوارح هذا خارج درسنا نعم حسنته حكمه من حيث الإطلاق أنه فرض فاية إذا قام به البعض صلقه خلينا الآخرين وقد يتعين على بعض الأفراد أحسنته قد يتعين على بعض الأفراد نعم مسائله ما هي مسائل هذا الفن؟ ما عند من؟ المقصود بمسائله أي قاعدة أحسنته قواعد التي يبحث فيها كالفاع المرفوع والمفع المنصوب إلى آخره ذلك حسنته. فهذه مسائل أي القواعد الباحث عنها أو عن أصول أحوال الكلمات العربية حالة تركيبها. انتهينا من هذا الأمر. وما أدري بقي وقف ولا سياتي درس أخينا فريش. هذا إن شاء الله المقدمة تكفي اليوم. وهذا ما شاء الله مختصر ونحاول نتوسط في الشرح والإخوة ننصحهم بالمراجعة يا أخوان الاجتهاد أما حضور فقط مجرد حضور هذه فرصة والله أن الشخص يستفيد فرصها اليوم نحن الحمد لله نجد هذه الأمكان الطيبة المباركة وإنساء الله أن يحفظها لنا وغدا الله أعلم نحن في بلاد الفتن لأنه في زمن الفتن, في زمن الفتن يتضلع الشخص من خير وإن وجدت أنت غريب هذه البلد ليست مقرًا لك اليوم فيها وغدا ربما تحتاج للسفر إلى أهلك تحتاج إلى زيارة الآباءين وربما تمكث هنا ولا ترجع صادفك بعض الأمور بعض العوارض التي تحبسك عن الرجوع فتكون في فترة وجودك تستغل وقتك تستغل وقتك ولا تحتقر نفسك. لا تحتغر نفسك أنك هل ستكون كذا هل ستكون كذا يا أخي فضل الله يتيه من يشاء وما كان عطاء ربك محضورة اليوم أنت طالب وغدا عالم بإذن الله سبحانه وتعالى واليوم أنت بادئ وغدا إن شاء الله مبرز مستفيد وكلنا جئنا على هذه الحال كلنا جئنا والله ما نعرف شيئا ما نعخفاننا ربما جاءوا إلى هذا المكان وعندهم خير درس في بلدانهم واستفادوا من أخوانهم الذين في بلدانهم وأما نحن فجئنا لا نعرف شيئا من ديننا جئنا جهالا عوام ما نفهم شيء فالحمد لله الصبر طيب يا أخوان في التحصيل أن الشخص يصبر ويقلل السفريات ويجتهد ويجد حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به قال لماذا تحينون في دروسكم إلى الفضل وإلى غيره مع أنهم أشاعروا معتزلا وهل أصحاب النحو إلا على هذا الصنف أكثرهم أشاعروا وإيش معتزلا ولا ما ندرس النحو خلاص أن نكتب النحو كلها أكتب أشاعر وأكتب معتزلا هذا غير صحيح هذا الإراد في غير محله فهم بث اللغة العربية وكتبوا اللغة العربية مع الحذر من قراءتي هذه الكتب نسيم مطولة كتب النحو، فإنهم يدسون هذا الشر فيها عن المعتقد الفاسد يدسون في هذا، فالحمد لله نحن نستفيد من هذه الكتب مع الحذر من أصحابها إن وجد فيه خطل أو زلل، وعلماؤنا لا يزالون يدرسون هذا هذا الفن عن طريق هذه الكتب التي ألفها من سمعتها دون نكير من أحد منهم. دون نكيد من أحد منهم للحاجة إليها للحاجة إليها فربما أخذ بعض علمائنا بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض المبتدعين للحاجة إليها حتى لا يفوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من هذا الباب هذا من هذا الباب حتى لا تفوتنا تفوتنا اللغة العربية نستفيد من هذا لأنهم الذين اعتنوا بهذا الفن هم الذين اعتنوا بهذا الفن فنحن نستفيد من هذا الفن وكثير منهم يا أخوان كثير من هؤلاء المبتدعة الذين تشير إليهم ليسوا كمبتدعة العصر فإن الأواء تكثر في المعاصرين جدا تكثر في المعاصرين فبعض هؤلاء الشاعر التي تذكرهم وجدوا مجتمعاتهم على هذا الحال فتأثروا بالمجتمعات وربما يكون سهادا عبادا من أزهد عباد الله سبحانه وتعالى ومن أعبد عباد الله تجد عندهم عبادة وعندهم خير كثير من حيث الطاعة لكن بسبب المجتمعات التي لابسوها وجدوا أهلها على تلك الوتيرة على ذلك النمط تأثروا بها تأثروا بها وأما الآن فحجه الله قائمة على كثير من الناس لانتشار هذا الخير والانتشار هذه الوسائل وهذه الدعوة المباركة فلا توقال هذا وتأتي بمثل هذا كالإراد كالإراد على إخوانك فإن هؤلاء حجة الله قائمة عليهم الأهواء تكثر فيهم وهم أصحاب دنيا كثير منهم بعيد عن الزهد وبعيد عن العبادة فتجد جنوحهم إلى الشر وإلى البدع لأجل هذه الشهوة العيال من شهوة الدنيا وشهوة المال بعد معرفة الخير ومعرفة أهل الخير وأما نحن ابترين بدراسة هذه الكتب فلو وجدت كتب لأهل الصنة ألفوا في هذا الفن فإن شاء الله نستغني عن هذا الشيء وإنما هو كما سمعتك أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ المحدثين المحدثين لحديث رسول الله من بعض أهل البدع لأنهم لم يجدوا عن طريق غير هؤلاء فلو وجدوا عن طريق غير هؤلاء نجنحوا عنهم وهذا من هذا الباب أما نحن الآن ما نحتاجنا كتب مثلا بعض الناس العصريين مبتدعا الذين ألفوا في النحو مثلا وهو مبتدع مع رب نحتاج نحتاجنا كتاب عندنا هذه الكتب فنحن في غنية عن كتبهم قالوا هل تهجر كتبهم لا استفاد منها لأن العلماء لم يحدروا من كتب النحو وقالوا تهجر يهجر مثلا كتاب نهشام لأنه متأثر به أو كتب أبي حيان لأنه أشعري أو كتب المالك لأنه عنده شيء من هذا الشيء ما سمعنا أحدا من أهل العلم يقول بذلك ونحن تبع في هذا الجانب العلمائنا رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء منه قال هل تنصحون بحفظ النظم أو المثل لهذا الكتاب ننصح بحفظ المتن لأنه اسهل عليه ومن استطاع أن يحفظ المتن النظم جيد لكن ننصح أن يحفظ المتن هذا المجرد فيه خيط كثير والنظم كذلك من استطاع جيد سبحانك الله وحمدك لا إله إلا نستغرفك وطوب إليك